فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها وأقوال الصلاة وافعالها ثلاثة أقسام الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن فأركان الصلاة 14 الأول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرات الإحرام وجهره بها وبكل ركن, ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض والثالث قراءة فاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والثالث الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السدتين والعشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يزيد من التشهد الأول والمزيد منه التحيات لله سلام عليك النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين الشر والله لا اله إلا الله أن محمد رسول الله والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام وعليكم رحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الأركان وواجباتها ثمانية الأول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامم وملفريد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامم ومأموم ومنفرد والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود والسادس قول رب في لي بين السجتين والسابع التشهد الأول والثامن الجلوس له وأما سننها فما بقي من صفاتها عقد المصنف وفقه الله فصلا آخرا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها وذكر فيه ثلاث مسائل كبار فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان فإذا ترك ركنا عمدا أو سهوا بطلت الصلاة والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات فإذا ترك شيئا منها عمدا بطلت وإذا تركه سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهوية والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة فقال فأركان الصلاة أربعة عشر الأول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض مخرج النفلة فليس القيام ركنا في النفل. والقيام هو الوقوف على رجليه والثاني تكبيرة الإحرام وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض أن يجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، فيجد أثر صوته ويميزه في أذنه. والراجح أنه يكفيه تحريك اللسان والشفتين. والراجع أنه يكفيه تحريك اللسان والشفتين. ولو لم يسمع نفسه. ولو لم يسمع نفسه. والأكمل الجهل. فإذا حرك لسانه وشفتيه ولم يسمع صحت منه فإن كانت بلا تحريك لم تصح فإن كانت بلا تحريك فلم تصح لأنها عدم فالذي يطبق شفتيه ويظن أنه يقرأ بما يجريه في نفسه فإنه لا يعد قارئا أو ذاكرا لما يجب عليه من تكبير أو, ذك أو ذكره والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتذال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد فقط دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولو على آله صلى الله وسلم عليه وعليهم بعدما يجزئ من التشهد الأول فيأتي بالمجزئ من التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد والمجزئ من التشهد الأول هو قولوا التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والراجح أن المدزئ منه هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه تاما فيجيء به ثم يصلي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني الجلوس له أي للتشاهد الأخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان فكل تسليمة هي عند الحنابلة داخلة في حقيقة الركن والراجح أن الركن منهما هي الأولى فقط والراجح أن الركل منهما هي الأولى فقط ثم بيّن حقيقة التسليمتين فقال وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر ثم ذكر المسألة التالثة وتتضمن واجبات الصلاة فذكر أنها ثمانية الأول تكبير الانتقال أي بين الأركان أي بين الأركان فإذا انتقل بينها كبر والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتفاعه أي عوض قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد والراجح أن المأموم مثلهما يقولها حال ارتفاعه يقولها حال اعتداله يقولها حال اعتداله لا حال ارتفاعه والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود والسادس قول رب اغفر لي بين السجدين والسابع التشهد الأول والثامن الجلوس له أي للتشهد الأول وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نوقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة فهو سننها نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقع الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو, مو... وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال ثم يلي وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل, الش... أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وهو آخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ثم يليه الوقت المختار من العشاء إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضرورة إلى طروع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ثم يليه وقت الفجر من طروع الفجر الثاني إلى شروط الشمس عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل. في مواقيت الصلاة والمراد بها المواقيت الزمانية للمكانية فإن المواقيت المكانية لها هي الأرض كلها فذكر فيه خمس مسائل المسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط عن وسط السماء إلى الغروب فإذا مالتها الغروب شرعت في الزوال قال إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فوقت صلاة الظهر مبتدأه من وقوع زوال الشمس بابتداء ميلها إلى الغروب ولا يزال هذا وقت لها حتى يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال أي بعد إضافة ظل الزوال إليه. فإن الشمس إذا ظهرت من المشرق مشرقة صار للأشياء ظل فلا يزال هذا الظل يتقاصر بارتفاع الشمسي. إلى وسط السماء فإذا بلغت نقطة الزوال فالظل الباقي يسمى ظل الزوال فظل الباقي يسمى ظل الزوال فوقت صلاة الظهر يكون بمصير الشيء مثله بعد ظل الزوال أي بأن يحسب ظل الشيء ويضاف إليه ظل الزوال بأن يحسب ظل الشيء ويضاف إليه ظل الزوال. فلو قدر أن جدارا طوله متر وانتهى ظل الزوال إلى مصيره عشرة سنتيمترات. فإن وقت انتهاء صلاة الظهر يكون هو بحساب هذا الظل للجدار مع ظل الزوال. فيكون مائة وعشر سنتي مترات فبها ينتهي وقته ثم ذكر المسألة الثانية وبيّن فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تارية لها متصلة بها إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال فالجدار ذي المتر الواحد سيكون مصير ظله مثليه بعد إضافة ظل الزوال هو كم متران وعشر سنتيمترات ثم قال بعد وهو آخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس أي أن الوقت الذي تقدم وقت اختيار فما بعد هذا إلى أروب الشمس وقت ضرورة والمراد بوقت الضرورة أنه وقت يصلح لأدائها لمن له عذر وقت يصلح لأدائها لمن له عذر أما من لا عذر له فلا يجوز له تأخير صلاته إلى وقت الضرورة فصارت العصر صلاة ذات وقتين، أحدهما وقت اختيار والآخر وقت اضطراب. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو الاحمرار الذي يملأ الأفق بعد. غروب الشمس فإن الشمس إذا هوت غاربة انفجر بعدها بقية لونها بالحمرة في الأفق ويسمى هذا الشفق الأحمر فيبتدئ وقت الغروب ويقتل المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه. الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل فمبتدا وقت العشاء من منتهى وقت المغرب أي مغيب الشفق الأحمر فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء ومنتهاه ثلث الليل الأول والراجح أن منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل هو نصف الليل وهو رواية عن الإمام أحمد ثم قال ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني أي أنما ما بعد ثلث الليل الأول على المذهب وما بعد نصف الليل على الرواية الأخرى المرجحة آنفا إلى الفجر يكون وقت ضرورة أن يصلح أداؤها فيه لمن له عذر ثم ذكر حقيقة الفجر فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده فهو موصوف بوصفين أحدهما أنه بياض معترض أي ينتشر في الأفق عرضا أي ينتشر في الأفق عرضا والآخر أنه لا تعقبه ظلمة بل لا يزال الضياء بعده يتزايد حتى يبين النور ويظهر ويميز عن الفجر الكاذب بأن الفجر الكاذب يكون البياض فيه مستطيلا أي صاعدا في السماء وليس ممتدا في الأفق وأنه تعقبه ظلمة فيزول ذلك الضياء الذي اندفع في وسط السماء. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر. فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصه إلى شروق الشمس أي حتى تطلع الشمس. إذا دخل الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر ولا يزال هذا وقتها حتى تشرق الشمس وينتهي